من مثل محمد صلى الله عليه وسلم في تحضره؟ أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة عشر عاماً بمكة يدعو، يناضل، حتى أقنع المهاجرين ثم الأنصار بالكلمة، بالكلمة فقط، ومن مثله صلى الله عليه وسلم أسس دولته الإسلامية بالكلمة فقط لقد تحدث التاريخ قبله وبعده أن الدولة أسس على الجماجم وأنهار الدماء بينما أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته دون إراقة قطرة دم واحدة وها هو اليوم وبعد أن أصبح القوة الضاربة في الجزيرة العربية يقدم مثالا حضارياً لم تبلغه يأتيه الشباب المسلم الذين تحالفت قوى الوسنية لمطاردتهم فيرفض إدخالهم بلاده أو إيواءهم لأن معاهدة الحديبية ترفض أن يؤويهم كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يخفيهم وينكر وجودهم لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل لأنه نبي ولأنه قائد فذ يتعامل مع الآخرين بأخلاقه لا بأخلاقهم، ولو عاملهم معاملة المثل بالمثل، لما بقي يهودي واحد على قيد الحياة، ولكان الآن يطوف بمكة رغم أنوف طغاة المشركين، إذن فما هي سنته صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الجديد الخطير الذي نشأ على ساحل البحر أبو بصير وجماعته ما حكمه صلى الله عليه وسلم فيهم أولاً هو يقرر أنهم أحبته وأصحابه ثانيا لديه دولة ذات نظام ومقتسبات ولها معاهدات وعقود وعليها التزامات وفيها شعب لا يمكن المقامرة بهم مهما كان الثمن ثالثا هناك أعداء بادروه بقتل أصحابه وخانوه وحاصروه هم الذين بدأوا له وإلا فما مبرر اليهود لخيانته وهو الذي احترمهم وأحب موافقتهم ولاطفهم هذا الصنف من الأعداء الشرسين. لا يوقف شرهم سوى المعاهدات أو السيف وقد فعل صلى الله عليه وسلم بقي المشهد الخطير الذي ظل مهمشاً لقرون تتناوله العواطف ويحكمه الحماس رغم وجود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكفي لعلاجه سيرته المتحضرة الراقية التي لم يبلغ رقيها أحد قبله أو بعده في تعامله مع أعدائه بقي مشهد أبي بصير وأبي جندل هذا المشهد عالجه النبي القائد صلى الله عليه وسلم بالمعاهدات بالمعاهدات فقط وعلى من يخون المعاهدة تحمل نتائج الخيانة المدمرة وإلا فكيف يرفل مواطنون يهود ووثنيون كيف يرفلون بالأمن تحت حماية دولته وفتيان الإسلام مشردون على السواحل المعاهدات هي الحل حتى لهؤلاء الشباب ما بعد الحديبية فجر معركة مرعبة معركة صنعها طواغيت قريش دون أن يحسبوا حسابها هم من أججها وهم من حدد أطرافها وهم من حيد الدولة الإسلامية عن الدخول فيها وأخيرا هم من أرغم أولئك الشباب على ترك حياتهم الطبيعية وحمل السلاح ضدهم لذا اكتوى طواغيت قريش بنارهم نار أشغلت قريشا عن الحياة وجعلت الدولة الإسلامية تتفرغ لاستقبال البنات والمبدعين كهذا المبدع اليماني الذي تطرب الدنيا لسماع اسمه